وَمَا عَلَى الَّذِينَ يتقون مِنْ مِنْ شَيْءٍ மால வீணயஸ்த கூலகி கோகுமியஸ்தூ வதரில்ல வீண اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ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 وَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ كَانَ بِهِمْ بَصِيرًا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وَأْمُرْنَاهُ لِيُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَيَتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 عليم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير